وَإِن يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ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 نَبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ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 ثُ صَابِرَةُ يَغُلِبُ مِ آتَين وَإَِكُمْ مِنكُمْ أَلْفُ يَغُلِبُ أَللتَيْن بِإذْنِ الل وَووَّهُ مَعَ الصَّابِرين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 يَا خَاسُ دُونَ نَارٍ بُنْعِيم فَكُلُوا مِمَّا غُنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غفور رحيم.